إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّ الْأَمَانَاتِ لَأَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا